من محمد فوزي تاني كلام في الفن بقى مع بعض كلهم لا أعتقد أنه أنا أبسط للناس ما أدوش أنا بكرة موعد قلبي لي يحكي اللي مخبي هيقول لي حكاية حبي سوف على له فيه <تصفيق> كلام في الفن في التأليف عبد <تصفيق> <سؤال> <سنف> في بيتنا رجل عايزين احسان عبد القدوس يقدم في بيتنا رجل There is a اللي بيكلم that البطل نفسه، about the body. ده حيطلع am sure that this is going to come out of the way. When I said في I said, If you were to find a new idea باللمسات الفنية مصطفى عرفة النهارده كلام في الفن ايوه الاخوه ازيكوا الحياه احنا النهارده نعمل لكم مفاجاه ان شاء الله المفاجاه تعجبكم النهارده معايا ضيف برنامجنا إيه؟ اقول ايه طيب انا مش عارف اقول أولي أولي ايه لا يا جماعه المخرج هاني فؤاد مخرج البرنامج هو ضيفنا النهارده الحقيقه انا حبيت استضيف هاني النهارده لاكثر من سبب اول سبب ان بجد من الشباب المخرجين الشطار جدا جدا سواء في, البرنامج في البرامج او في الدراما ا حاجة حاجه انا شايفه ان بجد من حق المخرجين انهم يتكلموا عن نفسهم وعن اعمالهم بالاخص مخرجين الاذاعه مش لازم أستنى لما المخرج يطلع معيش أو, أو تنتهي فترة العمل بتاعته في مبنى الإذاعة والتلفزيون علشان نقدر نتعرف على طريقة شغله على أهم أعماله لا أنا شايف ان لازم يتم تكريمكم ونعرف الناس بيكوا أكتر عن قرب في خلال تواجدكم معنا. وخلال شغلكم عشان كده الحقيقه انا قلت لا انا لازم النهاردة اخلي هاني يتكلم لاني انا هاني بجد من الشخصيات اللي دايما اتوقف عند شغل يعني دايما لما يعمل حاجة لازم اسمعها لازم اكون قريبه واشوفه عمل جديد لي ارحب بي اهلا بيك يا هاني ونورنا في الاستوديو. <تصفيق> اهلا بيك وانا كمان برحب بيك للبرنامج بتاعنا بيك. <تصفيق> <تصفيق> هاني فؤاد الحقيقه انا عايزه في البداية انت بقالك تقريبا كم سنة في اذاعه صوت العرب انا بقالي في الموضوع الاخراج يعني في حدود مثلا 18 سنة مثلا 18 سنه تقريبا في الحدود دي طيب لو حبينا نقسم بقى حياتك العملية لنقط أو لخطوات أو للوقفات فنية هتقسمها ازاي هو ده صعب طبعا انا عارف <تصفيق> <تصفيق> بس يعني هو مبدئيا لو اتكلمنا عن الإخراج أوه. أنا كلمة مخرج دي غاليه عندي جدا أوه. اه ليه ها الحاجه اللي الواحد بيتعب فيها قوي بتبقى غاليه عليه قوي صحيح أوه. فأنا تعبت قوي عشان تكون عشان أبقى أبقى هاني في وقت دا دلوقتي اه تعبت قوي يعني اه فعشان كده الكلمة دي غالية عندي جدا أنا على فكرة أنا عارفة انك تعبت جدا عشان كده أنا كنت مصررة انك تكون في فحلقا من الحلقات الحقيقة طيب قولي بقى بدايتك الأول احنا نتكلم بقى من البداية خالص وهتقولي قبل بدايتك انت درستك إيه يا هني أنا عصلا درستي تجاره اه ايه بقى اللي خليك تاخد سكة الاخراب اه انا طول عمري من وانا صغير بحب الدراما تمام يعني كت طول حياتي عيش الاول والاخير هو الدراما اه يعني حتى كنت بقى, بقى مع بابا الله يرحمه زمان وانا صغير اه هو يحب الكرة جدا تمام وانا حب الدراما جدا يعني مثلا يبقى في فيلم على القناة الاولى ايوه ومطش مهم جدا على القناة التانية اه فهو يبقى عايز تشوف المطش اه مش هو غصب عني ف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن انت مش كروي يعني لا انا مش كروي ماليش في الكوره مالكش في الكوره تمام ف عمري بحب الدراما طبعا اتربيت على المسلسلات اللي هي كلنا حبناها أه أه زي رقفة الهجان لاي الحلمية المسلسلات الرائعة دي هي أه أه الاخراج الجميل اللي تعلمنا منه نفس الوضع بالنسبة للسينما أه أه مخرجين اعمال مخرجين كبار زي صلاح ابو سيف الناس دي هي حببتني قوي في المجال ده. في مجال حببتني قوي ال... في مجال الدراما الإخراج والدراما. طب إيش مان اختارتي إزاعة مختارتي تلفزيون او سينما يعني هنا شو في هو الموضوع يعني هو الموضوع جي كده. يعني أنا بحب الدراما بكل أشكالها. بكل أشكال. بكل أشكالها طبعًا. إزاعة تلفزيون سينما مسرح أوه. الدراما الجميلة في كل أشكالها. تمام بس هم أصعبها الإذاعة هي من هي كل حاجة فيهم ليها صعوبتها الإذاعة صعوبتها في إن أنا مش مجرد إن أنا بقدم حوار الإذاعة أنا برسم لوكيشن صحيح اللوكيشن ده أنا برسمه في خيالي آه. يعني آه من أدوات المخرج كل حاجة بتعامل مع المخرج آه. يعني مثلاً سأبين المثال المايك أو الاستوديو من مم. أدوات المخرج الموزيع ممكن يكون من أدوات المخرج أوه. الممثلين من أدوات المخرج مم. الكاتب اللي بيقلف الدراما من أدوات المخرج أوه. مهندس للستوديو من أدوات المخرج تمام. حاجة بيتعامل معها المخرج مم. هي من أدوات المخرج تمام. بس أهم أداه في مم. أدوات المخرج هي خياله خياله وإنك أنت تقدر توصلي الخيال ده بحيث أن أنا أعيشه يوجد طعوبة الإخراج اللي زائي لان انا مش مقدم لك صورة انا مقدم صوت بالزبط كيف انا اوصل الخيال اللي انا فكرت فيه أوه. من خلال الازاعة من خلال أوه. المايك بتاع الازاعة بالزبط هو ده الابداع اللي بقدمه الازاعة عن باقي وسائل يعني الميديا يعني انت لازم تكون عاشق لمايكروفون الازاعة ولازم تكون حافظه يعني هو يكون عارف لو جي مين فيه لو جي يعني <تصفيق> اساسا <لازم يعني تصفيق> مختلف دي طبعا لازم يكون فيه نقطة حميمية بين أي مخرج وبين أي أداة يتعامل معاها. معها إذا الحميمية دي هيت مش موجودة مش هيبغي يتعامل معها كويس فالحميمية دي هيت موجودة بسبب أن أنا حابب طبعا فعلا. المجال وبسبب أن أنا عشت أنا في الحاجات دي هيت أكتر معيشت في البيت فعلا دي حقيقة أه <تصفيق> يعني أنا عايشت وسط ال... الستوديوهات والمايكات وال... والحاجات جهات أكتر ما عايشت في بيتي ده من أول ما بدأت تشتغل بك. من أول ما بدأت تشتغل لحد النهاردة الكلام ده يعني ده حقيقي <تصفيق> أنا غشوفها <تصفيق> <في> ال... <تصفيق> الحقيقة يا جماعة أنا عايز أقول ان هاني فؤاد أي وقت تيجي المبنى هتايجي هاني فؤاد الحقيقة صبح ظهر بالليل يعني أنت عاشق ل... لترب ما سبيره جدا مش كده جدا لازم أطلع فاصل وتبدأ بقى تقسم حياتك الفنية والعملية لنقاط زي ما قد أصدقاء رجعنا مرة تانية وكلام في الفن ومعانا ضفنا مخرج البرنامج هاني فؤاد أهلا بك مرة تانية هاني أهلا بك منقوارنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المخرج هاني فؤاد زي ما قلنا احنا عايزين هتوقف لنا بقى أو هتقسم لنا حياتك الفنية دي اللي انت عشتها لنقاط زي ما فيه طبعا صعب جدا مم. بس ممكن اقول الفتره الزمنيه دي هيك ممكن اقولها آه. في ثلاث نقطه تمام النقطه الاولانيه هي نقطة, هسميها نقطه السماعه تمام انا اول ما جيت صوت العرب كان وقتها رئيس صوت العرب الاستاذ امينه صبري الاماميه كبيره طبعا ساعتها دخلت لها اول ما جيت ايه وكنت في اداره اسمها اداره التخطيط والمتابعه ايوه وكنت بين التخطيط والمتابعه والموسيقى والغناء تمام كان وقتها اللي ماسكه الموسيقى والغناء الاستاذ سامي عبد المجيد رحمه الله عليه ااا كان في الوقت ده كنت الاستاذ ساميه بتكلفني ان انا اسمع لها شغل واكتب لها عنه تقارير كويس قوي ااا هي كانت عايزه حاجه بسيطه يعني هي مثلا تكون مثلا عايز تتاكد إن المادة اللي موجودة على الشريط كلها سليمة يعني تبقى هايزة حاجات بسيطة آه بس أنا من حبي في الشغل اللي انا كنت بسمتها بيا فأنا كنت بسمع الشغل كله يعني مثلا تكلفني أسمع حاجات مثلا الأسد الكبار كبار زي الأسد ذا الحكيم مثلا الطمن عليها أو لها الديوفمين مش عارف هي الحاجات دي هي التفاصيل البسيطة دي فأنا كنت بسمع الشغل ده كله وكنت بحاول أتعلم منه تمام زي أسد وجه الحكيم يعني هي, هي هي حطيتك على أول سلمة اللي هي تخليك تستمتع بالعمل أو الأعمال الإذاعية لكبار نجوم صوت العرب أو الإذاعة ممن وفي الوقت نفسه أنت بقيت تتعلم من اللي أنت بتسمعه أكيد طبعا مشكلة طبعا مم. سمعت الأساتذة كبار قوي مم. يعني مثلا من بدايات ال الإخراج الإذاعي آه. مثلا الأستاذ عبد الوهاب يوسف آه. زي خوفه وعلي بابا مثلا على سبيل المثال آه. أول مسلسل بالشكل المتعارف عليه مسلسل تماره استاذ يوسف الخطاب ايوه جيل كبير قوي من المخرجين بما فيهم مثلا مخرجين صوت العرب زي الاستاذ محمد علوان اه اللي عمل اول مسلسل في اذاعه صوت العرب في بيتنا رجل وتلاقي عدد كبير قوي من الأسادزة الكبارة لكلنا لسه لحد الوقت متعلم منهم زي الأستاذ عمر عبد العزيز الله الأستاذ عمر عبد العزيز أسماء يا جماعة الأستاذ عبد الجلال ربني يدجوا الصحة يا رب أسادزة كبار قوي حتى اللحظة دي أنا كلما كل بسمع شغلهم بتعلم منه حاجة جديدة تمام فأنا بجانب الشغل ده آه. كنت بسمع لوحدي كويس. سمعت مسلسلات كتير قوي زي ما بقولك سمعت برامج كتير قوي سمعت شول كتير قوي شفت المخرج ده مميز في التترات المخرج ده مش عارف بيدخل ازاي بدخل المؤثرات الصوتية في التتر آه. اه ازاي بتعامل مع الموسيقى م. في التتر ازاي الاداء نفسه آه. بيختلف من مسلسل عن مسلسل مم. يعني مثلا ما ينفعش مسلسل كوميدي يبقى مم. أداء الموزيع على تتر نفس أداء المسلسل التراجدي نفس أداء المسلسل البوليسي آه. كل ده بيختلف آه حاجات كتير جدا اتعلمتها في المرحلة الأولانية دي صحيح صحيح طيب دي دي كانت البدايات والحالات اللي انت تعلمتها أو اللي تعلمت منها أو دي ممكن اقول عليها اول مرحلة اول مرحلة هنطلع فاصل ونكمل وندخل على المرحلة تانية خطوة <تصفيق> يا صاحب الخطوة المرحلة التانية ممكن اسميها مرحلة المساعدة المساعدة اه أو ان انا أوه. اساعد في الاخراج ايوه طبعا ساعدت اول واحد ساعدته السيدة احمد فتح الله السيدي <تصفيق> يعني السادزة اللي قلتلك عليهم قبل كده <تصفيق> اتعلمت من شغلهم من شغلهم لكن ما تعملتش معهم كمساعد ما, ما, تع ما تعملتش معهم كمساعد باستثناء الاستاذ عدل الجلال اتعلمت منه فدرستي في, في معهد الازاعة آه تمام ده تعليمت منه من شغله وتعلمت منه شخصيا كويس قوي إنما في اتجاه المساعدة بقى سعدت الأستاذ أحمد فتح الله والأستاذ كمال دسوي بس بدأت مع الأستاذ أحمد فتح الله مدرسة آه طبعا يعني تقريبا كنت معاه في كل شغله برامج دراما كل شغله كنت بساعده فيه بالإضافة للشغل اللي أنا كنت بعمله الخاص القاسبية جنب ما كنت بساعده. طيب أنا هنا لازم في حاجة تستوقفني يعني أحمد فتح الله المخرج ده يعني سنه متقارب إلى حد ما أو نقول من الأجيال الجديدة اللي موجودة أجيال الوسط الوسط بالضبط كده الأجيال القديمة لما كنت بتسمعها كنت بتسمعها بشكل وبطريقة معينة دخلت على جيل تاني اللي, هو اللي بدأت تمارس مع العمل حسيت بالفرق بين الأجيال دي حسيت أن, إن مثلا حصل فعلا تطور فني أو تطور في الأجهزة أو تطور في طريقة العمل من ال ال الأسدزة الكدام عن أسدزة حمد طبعا حصل تطور في الأجهزة بس مش ده اللي بيطلع العمل الفني الجاي آه، الفكر آه طبعا الفكر رقم واحد وال م. والموهبة الفكرة والموهبة والدراسة. تمام. زي ما قلتلك من شوية هي خيال خيال المخرج. خيال المخرج. آه الفكرة آه مش في إمكانيات الاستوديو ممكن يكون إمك إمكانيات الاستوديو عليها جدا. بس ما فيش إمكانيات فنية. يعني يطلع حاجة حلوة من إمكانيات الاستوديو ده. أمم. مش نقدر نقارن بين الأجيال ميزة المخرج الناجح إنه هو بيكون. مختلف بيكون ش... بيكون شكل خاص به لو المخرج حسيتي ان هو شبه فلان يبقى مم. المخرج ده فاشل اه تمام آه لازم ف... يبقى كل واحد ليه الهوية بتاعته والخيال بتاعته المخرج الناجح لازم يكون ليه شكل خاص به خاص به لو حسيتي اللحظة ان المخرج ده بيقلد مخرج تاني او شبه بيحاول ي... ي... ي... يتعامل زي مخرج تاني آه. المخرج ده مش هينجح مش <تصفيق> أول عمل اللي عملته بقى كمساعد مع أحمد فتح الله كان إيه؟ أول حاجة بدأت فيها على الهوا كان برنامج صباح الخير يا عرب ده أول حاجة أسمع فيها اسمي على الهوى أول حاجة أول حاجة وطبعا اسمي على الهوا الأول مرة دي هات ما تنساش اليوم ده، ما تتنسيش كانت بصوت له سيزنه البدوي الله ربنا دير الصحي يا رب بس وعملت شغل كتير جدا بقى برامج كتير جدا على الهوا يعني بدأت برامج الأول هاني بدأت, بدأت, بدأت برامج طبعا الأول وبمجرد ما بدأ أه أه أستاذ أحمد يعمل دراما وأنا معاه كنت معاه في كل المسلسلات المتسلات العملية وخدته جوائز بقى ما شاء الله يعني معرفة <تصفيق> وسلسلاتك وكانت على طول بتاخد جواز أه طبعا أستاذ أحمد شاطر جدا يعني تعلمت منه كتير أه أه بعد كده هوت بقى هدخل في المرحلة التالتة بس, التلتة. بس التلتة. أجل ما أدخل على المرحلة التالتة بقى هنطلع فاصل برضو ويا سلام بقى لو إحنا خليين المهندس بتاعنا الجميل اللي هو شغال بخرج النهار دا مصطفى عرفه لو عندك حاجة من الأعمال الدرامية اللي بين أحمد فتح الله طبعا وهين يبقى كويس ما فيش خلاص نسمع أي حاجة يعني فيش مشكلة صوت عربي يبحثون عن الصندوق الأسود الصندوق الأسود الصندوق الأسود <تصفيق> الصندوق الأسود الصندوق الأسود كمال أبو رية الصندوق الأسود حنان شوقي الصندوق الأسود مدين طبر الصندوق الأسود لقاء سويدان السود. النجمة ميرنا وليد النجم ناصر صيف شريف خير الله ولأول مرة في الإذاعة كريم الحسيني النجم أحمد ماهر يبحث عن السموء الأسود طيب الشرف أركان فؤاد. موسيقى محمد علي سليمان يفتح لكم الصندوق الاسود الكاتب يسري الجندي أكشف لكم الصندوق الأسود المخرج هاني فؤاد على رسول إيه بقى الصندوق الأسود ده كان 2013 آه كان 2013 ده كان تعاون بيني وبين أستاذنا العظيم الأستاذ يوسر الجندي وش طبعا شرف كبير جدا أن أتعامل مع الأستاذ يوسر الجندي واكتشفت فيه طبعا الجانب الشغل الفني اه الجانب الفني ما كلام مفيوش كلام اه <تصفيق> مش احنا لانتكلم عن الأستاذ يوسري بس على المستوى الشخصي قد ايه الأستاذ يوسري الجندي آه رائع, رائع, رائع رائع رائع فعلا لأقصر درجات مم استفدت ايه منه؟ استفدت ايه منه؟ اولا الأستاذ يوسري مهتم جدا لشغله آه يعني آه التفاصيل بقى الصغيرة التفاصيل وال... الصغيرة ولازم يبقى متأكد ان بنسبة كبيرة جدا انا مش هرمي شغلي لازم آه. الشغل ده هيتلع بشكل كويس آه. يعني انا اذكر مرة الاستاذ وسري بيقول لي آه آه. آه انا اختبرتك كتير قوي آه. قبل ما اديك المسلسل ده فعلا قال لي اتكلمت معاك وتنقشت معاك كتير قوي مم. قبل ما اديك المسلسل ده آه. لما تأكدت انك فاهم وهتقدر تعمل الشغل ده بشكل كويس جدا مم. اديتهولك المسلسل ده خد جائزه احسن مسلسل اجتماعي اذاعي على مستوى الوطن العربي كله مم. في مهرجان الاذاعه والتلفزيون في السنة دي آه. آه. في المسلسل ده عملت شكل جديد برضو ما كانش بيتعمل قبل كده ايه بقى؟ ده ده مهم المسلسة الجندي عمل في المسلسل لكن كتبه بشكل جديد برضه الاول مرة يتكتب أيوة. كان عامل البطل آه بيقوم بدورين آه. آه زي ما تقولي آه النفس الأمارة بالسوق والنفس اللوامة المسلسل بالكامل آه. ماشي على الخط ده طبعا لما المؤلف بيكتب بشكل جديد آه. بيبقى المخرج ملزم إن هو يطلع الشغل الجديد, الشغل الجديد ده أوه. بشكل برضو مش تقليدي صحيح فاا الحمد لله برضو طلعت الشغل ده بشكل ما كانش معمول قبل كده والحمد لله يعني المسلسل طلع بشكل حلو يعني الحية المسلسل كان من المسلسلات ال الرائعة الحقيقة. طيب هندخل بقى للمرحلة المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة بقى أنا لك في المرحلة الثانية وأنا بساعد كنت بعمل شغل برلو خاص بي بس كان كله برامج على الهواء برامج بس مشترك مع الدول العربية في المرحلة الثالثة بقى بدأت شغلي بدأت أستقلم ذاتي في الشغل بدأت أعمل ا جنب شغلي في البرامج المفتوحه والبرامج اللي على الهواء والبث المشترك بدات اعمل شغلي الخاص المسجل امم اللي فيه بقى كل الاعمال المسجله زي المسلسلات بتاعتي كلها الدراما والسيمي دراما البرامج بكل انواعها تمام كل الحاجات دي كويس قوي اول برنامج عملته في الوضع ده كان اسمه حلم ولا عليل حلم ولا عليل حلم ولا عليل اه انا قلت لك انا عشقي الاول والاخير الدراما اه ف أول برنامج مسجل عملته عن دراما الإزعية جميل عملت حاجة اسمها حلم والعلم كلمت مع سيد الجلال قلت له ايه رأي حضرتك أنا فاكر عن البرنامج عن دراما الإزعية وعيز حضرتك تبقى ضيف البرنامج جميل فقال لي طيب هنعمله ازاي فقلت له ايه رأيك احنا نريدنا نعمله بشكل مختلف مم. مش مجرد حوار تقليدي اه فقلت له آه البرنامج هنسميه حلم والعلم هعمل هسجل من حضرتك مكالمة تليفونيه انا بس ان انا بتصل بحضرتك بقولك استاذ عادل ازي حضرتك فبيرد عليا الحمد لله هاني استاذ عادل دمه خفيف فبتلاقي الطابع الكوميدي ده, ده موجود موجود في في صوت في فالمهم ان انا بكلمه بالليل متاخر أوه. فبيقول لي بقول عايزين عايزين نسجل البرنامج عن الدراما ازاي كنت عايز اخد راي حضرتك فيه بيقول ده كلام يا هاني بتتصبي الساعه 2 بعد نص الليل أوه. عشان تقول لي الكلام ده بكره الصبح يحلها يحلها حلا فبقول له بس نتفاهم أوه. بكره الصبح اللي يحلها يحلها واقف في الفرش فالمهم <تصفيق> بعد كدهوت انا بكمل تسجيل البرنامج أوه. فأنا ف انا مش عايز انام أنا شغلني قوي الفكرة بتاعت البرنامج كويس طب اعمل ايه طب ابدأ البرنامج ازاي المهم وانا بتكلم ايوة مع نفسي كده بدخل في حلم اه وهو بقى البرنامج حلم والعلم حلم هاني فؤاد علم الدراما الازعية هيل. البرنامج ده خدت عليه جائزة إبداع عن الأعداد والتقديم والإخراج آه. في مصابة الزعيون يبدأون آه آه. آه أعتقد بس مش فاكر مش مش متبكرة بالضبط السنة آه. آه بس دي كانت خطوة هيلة وكمان يعني أول حاجة تعملها بالشكل ده وشكل جديد تماما مم. فكر جديد وتأخذ عليها دوائزين ما شاء الله يعني وقتها بعد البرنامج ما اتزاع فوجئت جالي تلفون مكتب رئيس الوزارة استازيني فؤاد قلت لهم أيها من خير قالوا لي الرئيس عزك كان وقتها الاستاز انتصار, انتصار شلبي هي اللي كانت ماسكه في الوقت ده رئيس الاذاعه فا لي أنا سمعت البرنامج بتاعك؟ فا لي أنت بلك كم سنة في الإذاعة؟ فا يعني قلت لها أليش لي أنت يعني بلك أنت بالبرنامج ده بلك كثير جدا في الإذاعة صحيح؟ لي البرنامج ده يعني أنت تعتبر يعني بما معناه يعني مش مش متذكر تفاصيل الكلام بس بما معناه أنت واحد من الأسادزة اللي هم اللي أنت بتكلم عنهم ما شاء الله. في الدراما الإزعائي وطبعا دي برضو كانت شهادة أعداز بيها جدا آه. آه من الأستاذة النصر شلبي. صحيح بتجي نسمع جزء ياري نسمع المستمعين ياري يالا ده حالة وعلي يا الدراما الإضاعية طب والبرنامج ده هعمله إزاي يعني هبتدي تاريخيا ولا أخذ مقتطفات من كل عمل وبعد إن بقولي على رأيات الجلال أدخل لنام دلوقتي وبكرة علي معقول معقول معقول معقول معقول, معقول. معقول. <تصفيق> لا. لا مش معقول <تصفيق> ايه كل اسبوع <تصفيق> ليه <تصفيق> صح النوم ما فيش ليه كل يوم حاجه حياه اشيل القفه دي الصندوق لا لا ده. ده. ده لا ده لا لا أيوة أيوة أيوة إيش والده وإيش والده مليون عبي أورا عبي عبي. عبي عبي حاجة خندق علي قصير حظك ربي Sukh bahay hai ye, dil hobe teri. في حياتك العملية والفنية هاني مش كده؟ تمام النقطة دي بقى فيها شغل كتير جدا اوية يعني الشغل بعتز به جدا آه. اه يعني مثلا البرنامج اللي احنا سمعينه سمعين من شوية ده انا عملت برضو في شكل جديد في الاخراج الازاعي اه, آه وقررت الفكره دي هي الشكل الجديد ده اكتر من عمل يعني مثلا عملته في حلم والعلم عملته في سلسله سهرات سيمي دراما اسمها دنيا جين محفوظ كان كاتبها الاستاذ شريف عبد الوهاب صحيح آه. آه. من الاعمال برضو اللي بعتز بيها جدا مم. وأحد السهرات دي رشحتها الإزارة المصرية المسابقة عالمية في بوخريست وسفرت فعلا المسابقة والمسابقة صنفتها على ما أذكر في الترتيب الرابع أو الخامس على مستوى 30 عمل على مستوى العالم كله على مستوى دول العالم المشاركة يعني. المشاركة آه. تمام طيب أه قولي بقى إيه الفرق بين أنك تكون مخرج برامج ومخرج دراما وايهما اقرب لقلبك ايهما اقرب لقلبك <تصفيق> لا هو سؤال صعب هو سؤال صعب طبعا بس انا بعشق الدراما اه انا بحب الدراما جدا تمام وفي نفس الوقت لما بيكون في برنامج حلو وفكرته حلوه انا بستمتع بيه جدا كويس طيب هاني فؤاد عندك موهبه في شيء اخر غير الاخراج يعني هل انت عندك يعني دايما الفنان بيبقى متعدد المواهب بصي انا مش هقدر اتكلم عن المواهب بتاعتي يمكن حد تاني اتكلم عنها يعني بس انا بحب التمثيل بردو يعني بحب الموسيقى بحب اسمع موسيقى بحب... سميع كويس أه بحيط بس ما أقول يا جماعة أن عندنا في صوت العرب بجد يمكن هي مختلفة عن بقية الإذاعات كمان في ماسكيرو يعني إذاعات صوت العرب إحنا مجموعة الموزيعين والمعدين وحتى الإداريين عندنا مجموعة كبيرة جدا فنانين أنا بحب. عايز أقول لك أن صوت العرب ممكن تكون أحد الأسباب اللي خلتني أحاول أكون مختلفة فعلا آه ليه أو. لأن صوت العرب يعني مثلا بالنسبة للدراما الإزاعية أيوة. الدراما الإزاعية بدأت في البرنامج العين أوه. بس تطور الدراما الإزاعية بالكامل حصل في صوت العرب, صوت العرب يعني مثلا على سبيل مثال الـ الـ الـ الاعتماد على المؤثرات الصوتية والفيد إين والفيد آوت لأستاذ محمد علوان أوه. طبعاً. آه أول مسلسل آه بتتر مغنى حصل في صوت العرب. صوت العرب. الأستاذ أنور عبد العزيز والأستاذ وجدي الحكيم. آه. ااا أول آه، آه، يعني أول ما نعمل القط الصريح السينمائي مم. في الإذاعة كان في صوت العرب مم. زي مثلا سوينا مثال الأستاذة الجلال ااا والأستاذة لطفي صوت العرب طول عمره مختلف. صحيح صحيح. يعني انا عايز اقول ما ليش يعني انا هعرض كده كم اسم يعني عندنا علي مصطفى ومذيع هوا لكن هو شاعر, شاعر جميل وعلى فكرة هنستضيفه مرة في برنامجنا لأزيز وعندنا كمان محمد عبدالعزيز يعني آآ مقدم برامج هايل ومدير المنوعات لكن هو كاتب عندنا محمود العربي اللي بيختار لكم يا جماعة الأغاني اللي بتسمعوا الأغاني يا ده عازف ناي ما حصلش عندكم قصاد شريف عبد الوهاب اللي نهارده بقى رئيس شبكة الثقافية كاتب عندكم نوجي أبوز عازفة للبيانو <تصفيق> والعود <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني أنا مريزة <تصفيق> أقول إن إحنا كلنا بجد بتلاقي لكل واحد فينا لا هونا مش موزيعي أنا موزيعه بس لا خالص أنا عندي هوايتي اللي بحبها وهواية برضو فنية يعني طبعا عندنا الـ الـ الـ الـ الـ الهوايات الرياضية كله بيلعب كره من, من الرجاله عندنا ولكن الحقيقه الهوايات الفنية كثير عندنا في صوت العرب وإحنا طبعا يا لازم نقدمهم في برنامجنا مش كده طبعًا لازم ان شاء الله طيب هاني هتختار لي عمل من الاعمال الدرامجية اللي عملتها والبرنامج ده انت شخصين بتعتزي بي لا بصي هو بتعتزي بي انا بعتزي, بعتزي بهم كلهم ما قدرش قلت برنامج انا بعتزي بي على حساب البرنامج التاني تمام. كل الشغل اللي انا عملته بعتزي بي جدا آه يعني لو هختار عمل هيبقى صعب آه بس انا اقدر اقولك يعني مثلا انا من ضمن الشغل برضو اللي عملت فيه اشكال جديدة انا عملت مثلا عبد الحليم حافظ موزيعة الحليم حافظ مذيع مع نهلة حامد اشرح بقى بسرعة علشان قبل البرنامج بتاعنا ما ينتهي المتعارف عليه في الاذاعه ان بيتاخد صوت المطرب او الفنان كاف في, في التتر بالظبط بس انا غيرت في التتر في آه. كلمات التتر آه. على اساس بدل ما اجيب مذيع قدام الأستاذة نهلة ايوه يقول قدامها خليته الحليم حافظ هو المذيع اللي قدام الاستاذة نهلة حامد آه. اللي بيقول معها التتر الله وده كان أول مرة يتعامل في الإزاعية ده في إيه بقى؟ في موال كل الأحوال اللي عملته مع الشعر الكبير بخيت بيومي. أه. في رمضان اللي فات اكتشفت أصوات جديدة في التتراج الإزاعية تمام المخرج من أهم وظيفه إن هو يوظف الجانب الفني عند كل واحد في المكان المناسب صحيح سواء في الدراما م. الممثل المناسب في المكان المناسب المية من نجاح العمل الدرامي م. على الاختيار السليم للممثل آه. نفس الوضع بالنسبة للموذيئة أو مقدم البرامج آه. يعني اكتشفت أصوات نجحت في تقديم البرامج زي مثلا زميلنا محمد حلمي م. عمل معايا تيترات كتير زي صنروك الأسور اللي عملناه من شوية أوه. عمل أبطال 23 يوليو عمل جمعة شوان من أكتوبر حتى الميدان تمام عمل معايا تيترات كتير أوه. اه بس وعن تقول كتير قوي بقى اه من شاء الله حقيقة مش هيكفي مش, الله. مش هيكفي يعني فاصل ولا احنا كده قربنا نخلف نهاية الحلقات النهار ده نهاية حلقتنا معقولة كده وصلنا لنهاية حلقتنا <تصفيق> طيب طبعا انا بشكرك جدا انا مع انك فاجئتيني او احنا يعني بس بجد انا سعيدة جدا انك انت وان دي فرصة لنا سلسله نبدأ نقدمها بجد لزميلنا مش كمان في صوت العرب بس نبدأ كمان نشوف المواهب الموجودة في مبنى الإذاعة والتلفزيون اللي خارج عن أعمالهم يعني إذا كان مخرج بيعمل إي إذا كان مقدم برامج بيعمل إي تاني وهكذا لا إحنا عايزين نوصل الحقيقة للمستمع إنه يا جماعة بجد إن أنا مش معنى إن أنا مقدمة برامج إن أنا باقي أقول الكلمتين وجري لا احنا فنانين احنا كده وصلنا نهايه حلقتنا الحقيقه بشكر الاول الحقيقه فريق الاعداد نهى صلاح ونانيس القاضي وبسمه صبح الواد حلو ساب سنّه انا عنه شكرا لصاحب اللي شغلناه نهاردة مخرج عرفة <تصفيق> طبعا شكرا جدا لضفنا وللمخرج مخرج الحلقة هاني فاضل اذا كان هو قاعد جول الستوديو لكن هو قاعد برضو عمال يقول حضر كذا واعمل كذا وكذا فالحقيقة انا بشكرك جدا يا هاني نورتنا ونورت الستوديو انا اللي بشكرك جدا وعيز اعمل معاك حلقة بقى شكرا اهلا بيك الصدقاء كده وصلنا لنهاية حلقتنا لكم أراك تحياتي من أمام الميكروفون نوجي أبازة.